بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس السادس من مجال السماع كتاب منار السبيل الإمام العلامة بن ضويان رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البسطي يقول رحمه الله فصل في الإمامة الأولى بها الأجود قراءة الأفقى لجمعه بين المرتبتين ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي لحديث يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة الحديث ثم الأسن لقوله في حديث أبي مسعود فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة رواه مسلم وقوله وليأمكم اكبركم متفق عليه ثم الأشرف الحاقا للإمامة الصورة بالكبرى ولحديث قدموا قريشا ولا تقدموها وحديث الأئمة من قريش ثم الأثفى والأورع لقوله تعالى إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عند الله أَثْفَاكُمْ ثم يقرع مع التشاح قياسا على الأذان وصاحب البيت الصالح للإمامة الصالح للإمامة أحق بها ممن حضره في بيته لقوله عليه السلام لا يؤمن الرجل الرجل في بيته رواه مسلم هو امام المسجد ولو عبدا أحق بالإمامة فيه لأن ابن عمر اتى ارضا له وعندها مسجد يصلي فيه مولا له فصلى ابن عمر معهم فسألوه أن يأمهم فابى وقال صاحب المسجد أحق رواه البيهقي بسند جيد وقال أبو سعيد مولى أبي أسيد تزوجت أنا مملوك فدعوت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفه فحضرت الصلاة فتقدم أبو ذر فقال فقالوا وراءك فالتفدت إلى أصحابه فقال أكذلك قالوا نعم فقدموني هو وصالح صالح بإسناده في مسائله والحر أولى من العبد لشرف الحر ولكونه من اهل المناصب والحاضر اولى من المسافر لانه ربما قصر ففات المامومين بعض صلاه الجماعه والبصير اولى من الاعمى لانه اقدر على توقي النجاسه واستقبال القبلة بعلم نفسه والمتوضو اولى من ضدهم وضد المتوضئ المتيمم لان الوضوء يرفع الحدث وتكره امامه غير اولى بلا اذنه للإفتاء عليه، ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره لقوله تعالى أفهم كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون والرب نماجه عن جابر المرفوع لا تؤمن امرأة رجلا ولا عربي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقاره بسلطان يخاف سوته وسيفه وكان ابن عمر يصلي خلف الحجاج والحسن والحسين يصليان وراء مروان وقال صلى الله عليه وسلم الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم بر كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر رواه أبو داود وقال البخاري في صحيحه باب إمامة المفتون والمبتدع وقال الحسن صلي وعليه بدعته ثم رواع عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه دخل على عثمان بن عفان وهو محصور فقال إنك إمام عام ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساء فاجتنب إساءتهم وتصح إمامة الأعم والأصم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن أم مكتوم يأم يا الناس وهو أعمى رواه أبو داود وقيس عليه الأصم والأقلف لأنه ذكر مسلم عدر قارئ فصحت إمامته وكثير لحن لم يخل المعنى والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهه في الكل للخلاف في صحة إمامتهم ولا تصح امامه العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله لإخلاله بفرض الصلاة إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا ثم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين متفق عليه وتصح قياما لأنه الأصل ولم يأمر صلى الله عليه وسلم من صلى خلفه قائما بالإعادة وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد لأنه ترك ما تتوقف عليه صحة صلاته ولا إنكار في مسائل اجزهاد لعدم الدليل ولو قلنا المصيب واحد ولا تصح إمامة المرأة بالرجل لما تقدم ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله قال ابن مسعود لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود وقال ابن عباس لا يؤمن الغلام حتى يحتلم رواهما الأثرم ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه وأما النفل وفرض مثله فتصح لأنها نفل في حق كل منهم ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك لما تقدم فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحة صلاة المأموم وحده لما روي عن عمر أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء فوجد في ثوب احتلاما فعاد الصلاة ولم, ولم يعيد الناس وروا الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلي ولا يعرف لهم مخالف فكان إجماعا قاله في الكافي ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله قال الزهري مضت السنة ألا يأم يا الناس من ليس معه من القرآن شيء ويصح النفل خلف الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث محجن بن الأدرعي فإذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة رواه أحمد وفي حديث أبي سعيد من يتصدق على ذا فيصلي معه رواه أحمد وأبو داود ولا عكس لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه متفق عليه وعنه يصح لحديث معاذ متفق عليه وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوتا في الاسم رواية واحدة ذكره الخلال لأن الصلاة واحدة وانما اختلف الوقت فصل في وقوف الإمام يصح وقوف الإمام وسط المأمومين لأن ابن مسعود صلى بين القمة والأسود وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل رواه أبو داود والسنة وقوفه متقدما عليهم لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة يتقدم وقام أصحابه خلفه ولمسلم أبي داود أن جابرا وجبار وقفا أحدهما, وقفا أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقف عن يساره. رواه مسلم ولا تصح خلفه لحديث وابصة ابن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد رواه أبو داود ولا عن يساره مع قلو يمينه لما تقدم وتقف المرأة خلفه لقول أنس صففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفها فصلى بنا ركعتين متفق عليه وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة لحديث وابصة المتقدم وإن أم كان المأموم لخذاء بإمامه ولو كان بينهما فقط ثلاثمائة ذراع صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه وإلا لهم صح لأن عائشة قالت لنساء كنا يصلين في حجرتها لا تصلين بصلاة الإمام فإن كنا دونه في حجاب وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير لأن المسجد كله موضع للجماعة قال أحمد في المنبر إذا قطع الصفة لم يضر لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاختذاء بسماع التكبير أشبه المشاهدة وإن كان بينهما نهر تجري فيه الصفن أو طريق لم صح لما تقدم عن عائشة إلا لضرورة كجمعات وعيد إذا اتصلت الصفوف روي عن أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبوابه ملقى أرجو أن لا يكون به بأس وكل يعلو الإمام عن المأموم لأن عمار بن ياسر كان بالمدائن في أقيمة الصلاة فتقدم عمار فقام على دكان والناس أسفل منه فتقدم حذيفة فأخذ بيده فأثبعه عمار حتى أنزله حذيفة فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أما رجل القوم فلا في مكان أرفع من مقامهم فقال عمار فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي رواه أبو داود. ولا بأس باليسير لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ونزل القهقرة فسجد في أصل المنبر ثم عاد الحديث متفق عليه لا عكسه لأن أبا هريرة صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام رواه الشافعي ورواه سعيد عن أنس وكل يهر من أكل بصلا أو فجلا أو نحوه حضور المسجد لحديث جابن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصر والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو وآدم متفق عليه فصل في ذكر الأعدار المبيحة لترك الجمعة والجماعة يُعذى بترك الجمعة والجماعة المريض لأنه صلى الله عليه وسلم لما مريض تخلف عن المسجد وقال مروا أبابك فليصلي بالناس متفق عليه وقال ابن وسود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض والخائف حدوث المرض لأنه في معناه والمدافع أحد الأخبثين لحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلت بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين رواه أحمد ومسنون وأبو داود ومن له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضرغ فيه أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنظارة بستان لحديث ابن عباس مرفوعا من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا فما العذر يا رسول الله قال خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى رواه أبو داود والخوف ثلاثة أنواع على المال من سلطان أو لص أو خبز أو طبيخ يخاف فساده ونحوه وعلى نفسه من عدو أو سيل أو سبع وعلى أهل وعياله فيعذر في ذلك كله لعموم الحديث وكذا إن خاف موت قريبه نص عليه لأن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد وهو يتجمر للجمعة فأته بالعقيق وترك الجمعة أو ألم بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مضرمة لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر متفق عليه وروى في الصحيحين عن ابن عباس في يوم مطير وفي رواية لمسلم وكان يوم الجمعة أو التطويل إمام لأن رجلا صلى مع معاذ ثم انفرد فصلى وحده عند تطويل معاذ فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم حين أخبره وعن أبي مسعود الأنصري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا تأخر لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلانه مما يطيل بنا الحديث أخرجاه باب صلاة أهل العذار يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنبه لقوله صلى الله عليه وسلم العراء لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب رواه الجماعة إلا مسلما والأيمن أفضل ويومئ بالركوع وسجود ويجعله أخفض لحديث علي مرفوعا وفيه يصلي المريض قائما إن استطاع فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع أن يسجد أو هرباءا ويجعل سجوده أخفض من ركوعه وإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فان لم يستطع صلى مستلقيا ورجله مما يل القبلة رواه الدار فان عجز او أم أبطار فيه واستحضر الفعل بقلبه وكذا القول إن عجز عنه بلسانه أم أله واستحضره بقلبه لحديث إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم ولا تسقط ما دام عقله ثابتا لقدرته على الإيماء معنية ولا ينقص أجر مريض إذا صلى على ما يطيقه لخبر أبي موسى مرفوعا إذا مريض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا ومن قدر على القيام في أثنائها وقد صلى قاعدا انتقل إليه والقعود في أثنائها وقد صل على جنب انتقل إليه لتعينه والحكم يدور مع علته ومن قدر على أن يقوم منفردا ويلس في الجماعة خير قال في الشرح لأنه يفعل في كل منهما واجبا ويترك واجبا وتصح على الراحلة ممن يتأذى بنحو مطر ووحل لحديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيقه هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبله من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع رواه أحمد والتلمذي وقال العمل عليه عند أهل العلم وفعله أنس رضي الله عنه ذكره أحمد أو يخاف على نفسه من نزوله من عدو أو سبع ولهوه أو يعجز عن الركوب إذا نزل وعليه الاستقبال وما يقدر عليه ويومئ أمان بالماء والطين إذا لم يمكنه الخروج منه بالركوع والسجود لحديث إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم فصل في صلاة المسافر قصر الصلاة الرباحية أفضل من الإتمام. نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه داوموا عليه وروا أحمد عن ابن عمر مرفوعا إن الله يحب أن تؤتى رخصوه كما يكره أن تؤتى معصيته ولا تقصر المغرب ولا صلح إجماعا قال ابن المندر لمن نوى سفرا مباحا أي ليس حراما ولا مكروها واجبا كان كحج وجهاد متعينين أو مسنونا كزيارة رحم أو مستوي الطرفين كتجارة لمحل معير فلا يقصر هائم لا يدري أين يذهب ولا سائح لا يقصد مكان معينا ونحوهما يبلغ ستة عشر فرسخا تقريبا وهي أربعة برد ويومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عصفان رواه الدهر القطني. وكان ابن عباس وابن عمر لا يغسران في أقل من أربعة برد وقال البخاري في صحيحه باب في كم يغسر الصلاة وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفر وكان ابن عباس وابن عمر يغسران ويغسران في أربعة برد ويا ستة عشر فرسخا انتهى إذا فارق بيوت قريته العامرة لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض الآية وقبل مفارقة ما ذكر لا يكون ضاربا في الأرض ولا مسافرا ولأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة لأن المعتبر نية المسافر لا حقيقتها الصور التي يتم فيها المسافر ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر لأنها وجبت تامة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذيل حليفة ركعتين أو صلى خلف من يتم نص عليه لأن ابن عباس رضي الله عنه ما سئل ما بار المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعا إذا أتم بمقيم فقال تلك السنة رواه أحمد أو لم ينوي القصر عند الإحرام لأن الأسر الإتمام فإطلاق نية ينصرف إليه قاله في الكافي أو نوى إقامة مطلقة لانقطاع السفر المبيه للقصر أو أكثر من أربعة أيام أو أقام لحاجة وظن أنها لا تنقضي إلا بعد الأربعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام مكة فصل بها 21 صلاة يقصر فيها وذلك أنه قادم صبح رابعة فأقام إلى يوم التروية فصل الصبح ثم خرج فمن أقام مثل إقامته قصر ومن زاد أتم ذكره الإمام أحمد قال أنس أقامنا بمكة عشر نقصر الصلاة ومعناه ما ذكرنا لأنه حسب خروجه إلى ميناء وعرفته وما بعده من العشر أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها لأنه صار عصيا بتأخيرها متعمدا بلا عذر وقيل يقصر لعدم تحريم السبب وثاق للأيمة الثلاثة قاله في الفروع ويقصر إن أنقمر حاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة أيام ولا يدري متى تنقضي أو حوش ظلما أو بمطر ولا أقام سنين قال ابن المندر أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة انتهى وأقام صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصروا الصلاة رواه أحمد ولما فتح مكة أقام بها تسعة عشر يوما يصلي ركعتين رواه البخاري وقال أنس أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برامة رمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة رواه البهقي وإسناد الحسن وقال ابن عمر بأدربيجان ستة أشهر يقصروا الصلاة وقد حال الثرج بينه وبين الدخول رواه الأثرم فصل في الجمع يباح بسفر القصر الجامع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما نص عليه لحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا فإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان يفعل مثل ذلك المغرب والعشاء رواه أبو داود الترمذي وقال حسن غريب وعن أنس معناه متفق عليه وسواء كان سائرا أو نازلا لأنها رخصة من رخص السفر فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه قاله في الكافي ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة لأن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمديلة من غير خوف ولا مطر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 ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة مما تقدم ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب ويوجد معه مشقة لأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيره رواه النجاد باسناده وفعله أبو بكر وعمر وعثمان وروا الأثر في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال إن من السنة إذا كان يوم مطير أن ينجمع بين المغرب والعشاء ولمالك في الموطئ عن نافع عن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم وسئل أحمد عن الجمع في المطر قال يجمع بينهما إذا اختلط الظلام قبل أن يغيب الشفاق كذا صنع ابن عمر ولا يجمع بين الظهر والعصر المطر قال أحمد ما سمعت بذلك وهذا اختيار أبي بكر وثلج والبرد في ذلك كالمطر والوحل كذلك والريح الشريدة الباردة تبيح الجمع وهو قول عمر بن عبد العزيز وإجوز الجمع للمنفرد ومن كان طريقه إلى المسجد في الظلال ومن كان مقامه في المسجد لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال المشقة وعدمها كالسفر ولأنه صلى الله عليه وسلم جمع في مطر وليس بين حجرته والمسجد شيء والأفضل فعل الأرفق به من تقديم الجمع أو تأخيره لحديث معاذن السابق شروط جمع التقديم وجمع التأخير فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع اشترط لصحة الجمع نياته عند إحرام الأولى لحديث إنما الأعمال بالنيات وان لا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف لأن معنى الجمع المقارنة والمتابعة ولا يحصل مع تفريق أكثر من ذلك وأن يوجد العذر عند افتتاحهما وأن يستمر إلى فراغ الثانية لأنه سببه وإن جمع تاخيرا اشترط طنية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها لأن تأخيرها حرام فينافي ضخصة ولفوات فائلة الجمع وهي التخفيف بالمقارنة وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير لأن العذر هو المبيح للجمع فإن لم يستمر إلى وقت الثانية زال المقتضي للجمع فامتنع كمسافر قادم ومريض بريء. ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر, وبآخر الثانية أو خلف من لم يجمع أو إهداهما منفردا أو الأخرى جماعة أو صلى بمن لم يجمع صح لعدم المانع من ذلك فصل في صلاة الخوف تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا وسفرا لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا الايه وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع الصحابة على فعلها وصلاها علي وابو موسى وحذيفة ولا تأثير الخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة فيقصر في السفر ويتم في الحضر بل في صفتها وبعض شروطها على نحو ما ورد في الأحاديث قال أحمد صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه أما حديث سهل فأنا أختاره وإذا استدى الخوف صلى رجالا ورقبانا للقبلة وغيرها ولا يلزم استاحها إليها ولو أمكن للآية وقال ابن عمر فإن كان الخوف أشد من ذلك صلى رجالا قياما على أقدامهم ورقبانا لمستقبل القبلة وغير مستقبلها متفقون عليه زاد البخاري قال نافع لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن ماجه مرفوعا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 ونص عليه أحمد في الأسير إذا هرب ومثله إن خاف فوت عدو يطلبه لقول عبد الله بن أونيس بعثان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي قال ذهب فقتله فرأيته وقد حضرت صلاة العصر فقولت إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت أنا أصلي أمي وايماء نحوه رواه أحمد وأبو داود وإن خاف عدوا إن تخلف عبرقته فصلى صلاة خائف ثم بنى أمن الطريق لم يعد لعموم البلوى بذلك ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى لأن الحكم يدور مع علته ولمصل كر وفر لمصلحة ولا تبطل بطوله وهذا قول أكثر أهل العلم قاله في المغني ولأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمشي إلى وجاه العدو ثم يعودون لما بقي وهذا عمل كثير واستدبار القبلة وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد لقوله تعالى ولياخذوا أسلحتهم وقوله ولا جناح عليكم إن كان بكم أذن من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم ولا يجب حمل السلاح في قول أكثر أهل العلم بل يستحب باب صلاة الجمعة شروط وجوب الجمعة تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر الله والأصل في ذلك قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع الآية وروى ابن ماجه عن جابر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وأعلاموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في يوم هذا في شهر هذا في عام هذا فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عاد أو جائر استخفافا بها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 وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل لقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة على من سمع النداء رواه أبو داود ولم يكن اعتبار سماع بنفسه فاعتبر بما والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المؤذن صيتا بموضع عال والريح ساكنه والأصوات هادئة والعوارض منتفية فارسخ فاعتبرناه به قاله في الكافي ولا تجب على من لو القصر لأنه صلى الله عليه وسلم سافره وأصحابه في الحج وغيره فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير وقال إبراهيم كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك وبسيستان السنتين لا يجمعون ولا يشرقون ضغوه سعيد ولا على عبد ومبعض وامرأة لما تقدم ومن حضرها منهم أجزاءات قال ابن المدر أجمع كل من نفض عنه أنه لا جمعة على النساء وأجمع على أنهن إذا حضرنا فصلين الجمعة أن ذلك يجزئ عنهن ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين ولا تصح إمامتهم فيها لأنهم من غير أهل الوجوب شروط صحة الجمعة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 رواه الدار القطني وأحمد واحتج قال وكذلك رويع ابن سعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال فلم ينكر وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس رواه أحمد ومسلم وتجب بالزوال وبعده أفضل خروجا من الخلاف ولأنه الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم يصليها فيه في أكثر اوقاته لقول سلمة بن الأكوع كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفي فنتتبع الفي أخرجها وما قبل الزوال وقت للجوازي لا للوجوب الثاني أن تكون بقرية ولو من قصر فاما اهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعه لهم لأن ذلك لا ينصب للاستيطان وكانت قبائب العرب حول المدينة فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة يستوطنها أربعون استيطان إقامة لا يضعون صيفا ولا شتاء وهو قول أكثر أهل العلم قالوا في المغني وتصح فيما قرب البنيان من الصحراء لما يأتي الثالث حضوره أربعين لقول كعب بن مالك أول من جمع بنا أسعد بن زررة في هزم النبي من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات قلت كم أنتم يومئذ قال أربعون رجلا رواه أبو داود قال ابن جريز قلت لعطائن كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وقال أحمد بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا أربعين وكانت أول جمعة صحت بالمدينة وقال جابر مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق جمعة وأضحى وفطر رواه الدارة فإن نقصوا قبل إسمامها استأنف ظهرى نص عليه لأن العدد شرط فاعتبر في جميعها وقال في الكافي وقياس المذهب أنهم إن الفض بعد صلاة ركعتين أتمها جمعة الرابع تقدم خطبتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما متفق عليه ومداومته عليها دليل على وجوبهما شروط الخطبتين من شرط صحتهما خمسة أشياء أروقت لأنهما بدل ركعتين قالت عائشة إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة والنية لحديث إنما الأعمال بالنيات وقعهما حضرا وحضور الأغبعين لما تقدم ولأنه ذكر اشتريط للصلاة فاشتريط له العبد وأن يكون مما تصح إمامته فيها فلا تصح خطبة من لا تجب عليه الجمعة كعبد ومسافر وأركانها ستة واحد حمد الله لحديث كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم رواه أبو داود عن أبي هريرة وقال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله الحديث وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان وقراءة آية من كتاب الله عز وجل لقول جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس رواه مسلم والوصية بتقوى الله لأنها المقصود بالخطبة فلم يجوز الإخلال بها وموالاتهما مع الصلاة لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم خلافه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع لهم من سماعه كنوم بعضهم أو غفلته أو صممه فإن لم يسمعوا لخفض صوته لم تصح لعدم حصول المقصود وعن جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته الحديد رواه مسلم سنن الخطبتين وسننهما الطهارة فلا تشترط نص عليه وعنه أنها من شرائطها قاله في المغني وستر العورة وإزالة الجاسة قياسا لأن الخطبتين بدل ركعتين من الجمعة لقول عمر وعائشة قصيرة الصلاة من أجل الخطبة ولا ينقل أنه صلى الله عليه وسلم تطهر بين الخطبة والصلاة فدل على أنه يخطبه متطهرا والدعاء للمسلمين لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بأصبعه وأمن الناس رواه حرب في مسائله ولأن الدعاء له مسنون في غير الخطبة ففيها أولى وأن يتولاهما مع الصلاة واحد قال الإمام أحمد في الإمام يخطب يوم الجمعة ويصلي الأمير بالناس لا بأس إذا حضر الأمير الخطبة لأنه لا يشترط اتصالها بها فلم يشترط أن يتولاهما واحد كصلاتين ورفع صوت بهما حسب الطاقة لما سبق وان يخطب قائما لقوله تعالى وتركوك قائما وقال جابر بن سمره كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب من حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب رواه مسلم على مرتفع لانه أبلغ في الإعلام ولانه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره معتمدا على سيف أو عصى أو قوس لفعله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود وأن يجلس بينهما قليلا لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس متفق عليه فإن أبأ خطب جالسا فصل بينهما بسكتة ليحصل التمييز بينهما وليس تواجبة لأن جماعة من الصحابة سردوا الخطبتين من غير جلوس منهم المغيرة وأبي بن كعب قاله أحمد وسن قصدهما والثانية أقصر لحديث عمار مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيل الصلاة وأقصروا الخطبة رواه مسلم ولا بأس أن يخطب من صحيفة كقراءة في من مصحف فصل إنصات المؤمنين للخطبة يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب انصت فقد لغوت متفق عليه ويباح إذا سكت بينهما لأنه لا خطبة إذا ينصت لها أو شرع في دعاء لأنه غير واجب فلا يجب الإنصات له تعدد صلاة الجمعة في بلد وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه لم يقيموا إلا جمعه واحدة إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في جوامع من غير نكير فصار إجماعا قاله في الكاف والمغني فقيل لعطاء ان أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر قال لكل قوم مسجد يجمعون فيه فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة لأن الاستغناء حصل بها فانيط الحكم بها المسبوق ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعه. رواه البيهقي عن ابن مسعود وابن عمر وعن أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة رواه الأثرم ورواه ابن ماجه ولفظه فليضف إليها أخرى وعنهم مرفوعا من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة متفق عليه وإن أدرك أقل نوى ظهرا وقال أبو سحق بن شاقولة ينوي جمعه لألا تخالف نيته مع نية إمامه ثم يبني عليها ظهرا لأنهما فرض من وقت واحد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 وهي فرض كفاية لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها وشروطها كالجمعة لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة قاله في الكافي ما عدا الخطبتين فإنها في العيد سنة لقول عبد الله بن السائب شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال انا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبه فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب رواه أبو داود ولو واجبت لوجب حضورها واستماعها وتسن في السحراء لحديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى متفق عليه وكذا خلفاء بعده ويكره التنفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى نص عليه لحديث ابن عباس المرفوع خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما متفق عليه ووقتها كصلاة الضحى لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب عمرو بن حزم وهو بنجران أن, أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء لحديث أبي عمير بن انس عن عمومه الله من الأنصار قالوا غم علينا هلال الشوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فتشاهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر الناس أن يفترقوا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد أو الخمسة إلا الترمذي وصحاح إسحاق والخطابي ولأن العيد يشرع له الاجتماع العام وله وظائف دينية ودنيوية وأخر النهار ما ظنت الضيق عن ذلك غريبة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 وإذا ذهب في طريق يرجع من أخرى لحديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المصلى خالف الطريق رواه البخاري ورواه مسلم عن أبي هريرة وكذا الجمعة قياسا على العيد وصلاة العيد ركعتان لقول عمر صلاة الفطر والاضحى ركعتان ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى رواه أحمد يكبر في الأولى بعد تكبيره الإحرام وقبل التعوذ ستة وفي الثانية قبل القراءة خمسة نص عليه لما روت عائشة مرفوعا التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتين الركوع رواه أبو داود وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا نحوه رواه أحمد وابن ماجه واعتددنا بتكبيرة الاحرام لأنها في حال القيام ولم نعتد بتكبيرة القيام لأنها قبله قاله في الكافي يرفع يديه مع كل تكبيرة لأن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد وعن زيد كذلك رواهما الأثرم وفي حديث وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير قال عحمد فأرى أن يدخل فيه هذا كله ويقول بينهما الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا لقول عقبه بن عامر سألت ابن مسعود العما يقوله بعد تكبيرات العيد قال أحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم رواه الأثرم وحرب واحتج به أحمد ثم يستعيد لأن الاستعادة للقراءة فتكون في أولها ثم يقرأ جهرا بغير خلاف قاله الموفق. لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء رواه الدار القطني الفاتحة ثم سبح في الأولى والغاشية في الثانية لقول سامرة كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما والعمار بن بشير رضي الله عنهما مثله وروي عن عمر وأنس رضي الله عنهما خطبتا العيد فإذا سلم خطب خطبتين لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيد قبل الخطبة متفق عليه وأحكامها كخطبتين جمعة لما في حديث جابر ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته وأعظى الناس وذكرهم إلى آخره رواه مسلم وعن الحسن وابن سيرين أنهما كارها الكلام يوم العيد والإمام يخطب لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عثبة قال يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات وفي الثانية سبع تكبيرات ويكثر التكبير بين أضعاف الخطبة لقول سعد المؤذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين رواه ابن ماجه وإن صلى العيد كالنافلة صحر لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما سنة لا تبطل صلاته بتركه لا علم فيه خلافا قاله في المغني والخطبتين سنة لما تقدم قضاء صلاة العيدين وسن لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال لما روي عن أنث رضي الله عنه أنه إذا لم يشهد مع الإمام البصرة جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله ابن أبي عطبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما فصل في تكبير في أيام العيدين يسن التكبير المطلق أي الذي لم يقايد بأدبار الصلاوات والجهو به في ليلتين العيد إلى فراغ الخطبة لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وعن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريقة وقال الإمام أحمد كان بن عمر رضي الله عنه ما يكبر في العيدين جميعا وأوجبه داود في الفطر لظاهر الآية وليس فيها أمر وإنما أخبر عن إرادته تعالى قاله في المغنيه وروى الدار القدري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام وفي كل عشر ذي الحجة ولو لم ير بهمه الانعام قال البخاري كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة قال لأحمد تذهب إلى فعل ابن عمر لا يكبر إذا صلى وحده قال نعم وقال ابن سعود إنما التكبير على من صلى في جماعة رواه ابن المنذر من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق لحديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة ثم أكبر علينا فقال الله أكبر ومد التكبير إلى آخر أيام التشريق رواه الدار القطني يوم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 وصيفته شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لحديث جابر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غدات يوم عرفت أقبل على أصحابه فيقول على مكانكم ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد طوّه الدرب وقاله علي رضي الله عنه وحكاه ابن المنذير عن عمر وقال الإمام أحمد أختار تكبير ابن مسعود وذكر مثله التهنئة في العيدين ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك نص عليه قال لا بأس به يرويه آل الشام عن أبي أمامة وغاثلة من الأسقع وقال شيخ تقي الدين في الاقتضاء فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه ففعله ابن عباس وعمر بن حريف من الصحابة وطائفة من البصريين والمدنيين ورخص فيه أحمد وإن كان لا يستحبه وكره طائفة من الكوفيين كإبراهيم النخعي وابي حنيفة ومالك وغيرهم ومن كرهاه قال هو من البدع ومن رخص فيه قال فعله ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلي علي عليها ولم ينكر عليه وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعه لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات في المساجد وأنواع الخطب والأشعار الباطلة مكروه في هذا اليوم وغيره انتهى ويسن للارتهاد في العمل الصالح أيام العشر باب صلاة الكسوف وهي سنة مؤكدة لفعله وأمره صلى الله عليه وسلم من غير خطبة لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة دون الخطبة وقال الشافعي يخطب لها لحديث عائشة ووقتها من وقت ابتداء الكسوف إلى ذهابه لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي رواه مسلم ولا تقضى إن فاتت لما تقدم ولم ينقل الأمر بها بعد التجلي لفوات محلها وهي ركعتان يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجتين طويلتين ثم يصل الثانية كالأولى ثم يتشاهد ويسلم لقول جابر كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصل بأصحابه فأطل القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فاطال ثم رفع فاطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع له وذلك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات رواه أحمد ومسلم وأبو داود وعن عائشة رضي الله عنها قالت خصفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا فنادى الصلاة جامعة وخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات متفقون عليه وإن في كل ركعة بثلاثة ركوعات فلا بأس لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس صلى ست ركعات بأربع سجدات رواه أحمد ومسلم وأبو داود او أربع فلا بأس لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف ثمان ركعات في أربع سردات رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي أو خمس فلا بأس لقول أبي بن كعب كسفت الشمس وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فقرأ بسورة من الطوال وركع خمس ركعات وسجدتين ثم قام إلى الثانية فقرأ بسورة من الطوال وركع خمس ركعات وسجدتين رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في المسند وما بعد الأولى سنة لا تدرك به الركعة لأنه روي من غير وجه بأسانيد حسان من حديث سمرة ونعمان بن بشير وعبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين كل ركعة بركوع رواه أحمد والنسائي ويصح يصليها كالنافلة لما تقدم ولا تصلى ولا تصلى وقت نهي لعموم احاديث النهي ويؤيده قول قتابة إن كسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكه فقاموا يدعون قيهبا فسألت عن ذلك عطاء فقال هكذا كانوا يصنعون رواه الأثر باب صلاة الاستسقاء وهي سنة لقول عبد الله بن زيد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه الى القبلة ادعو وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءه متفق عليه ووقتها وصفتها وأحكامها احكامها العيد لقول ابن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيد قال الترمذي حسن صحيح وعن جعفر بن محمد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر كان يصلون صلاه الاستسقاء يكبرون فيها سبعا وخمسا رواه الشافعي عن ابن عباس نحوه وزاد فيه وقرأ في الأولى بسبه وفي الثانية بالغاشية وقالت عائشة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس رواه أبو داود وذكر رب عبد البر أن الخروج لها عند زواج الشمس عند جماعة العلماء وفي المغني لا تفعل وقت نهي بلا خلاف وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وامرهم بالتوبة والخروج من المظالم لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض الآية ويتنظف لها ولا يتطيب ولا يلبس زينة لأنه يوم استكانه وخشوع ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضجعا لقول ابن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا قال الترمذي حسن صحيح ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ لأنه أسرع للإجابة ويباح خروج الاطفال والعجائز والبهائم ولا يستحب لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الطبراني في معجمه بإسناده عن الزهري أن سليمان عليه السلام خرج هو وأصحابه يستسكون فراء نملة قائمة رافعة قوائمها تستسقي فقال لأصحابه ارجعوا فقد سقيتم بدعوات غيركم وروى الطحاوي وأحمد نحوه عن أبي الصديق الناجي وعن أبي هريرة مرفوعا خرج نبي من الأنبياء يستسقي وذكر نحوه رواه الدار وروى البزار مرفوعا لولا أطفال رضع وعبان ذنكع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا والتوسر بالصالحين بتقديمهم يدعون ويؤمن الناس على دعائهم لفن العمر بالعباس ومعاوية بيزيد بن الأسود الجرشي واستسقى به الضحاك بن قيس مرة أخرى فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد لقول ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر بها قال الشعبي خرج عمر يستسقي فلم يزل على الاستغفار فقالوا ما رايناك استسقيت فقال لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء الذي يستنزل به المطر ثم قرأ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الآية واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه الآية طبعوا سعيد في سنانه ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء من شدة الرفع لقول آناث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء فإنه كان يرفع حتى يرى بياض إبطيه متفق عليه ولمسلم على النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم كالقنوط ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة فيقول سراً اللهم انك امرتنا بدعائك ووعدتنا اجابتك وقد دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا لانه صلى الله عليه وسلم حول الى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه متفق عليه ثم يحول رداءه فيجعل الايمن على الايسر والايسر على الايمن نص عليه للامام والماموم في قول اكثر اهل العلم لقول عبد الله بن زيد رايت النبي صلى الله عليه وسلم حين استسقى لنا اطال الدعاء واكثر المساله قال ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه راه أحمد ويتركونه حتى ينزعونه مع ثيابهم لأنه لم ينقل عنه عليه السلام ولا عن أحد من أصحابه أنهم غيروا أرضيتهم حين عادوا تكرروا صلاة الاستسقاء فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا لحديث إن الله يحب الملحين في الدعاء وقال أصبغ استسقي للنيل بمصر خمس وعشرين مرة متوالية وحضره ابن وهب وابن القاسم وجمع ما يسن لنزول المطر ويسن الوقوف في أول المطر والوضوء والاغسال منه وإخراج رحله وثيابه ليصيبها لحبيث أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه رواه مسلم أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا سال الوادي أخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله تطهورا فنتطهر به وإن كثر المطر حتى خيف منه سن قوله اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر لما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية لأنها تناسب الحال وسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته ويحرم بنوء كذا لما في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب قال في الفروع وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجمع ويباح في نوء كذا لأنه يقتضي الإضافة للنوء فلا يكره خلافا للامدي قاله في الفروع ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير باذن الله نلقاكم في مجلس آخر صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته